وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزير قلوبنا بعد إذا ديتنا وهبرنا من لذنك رحمة إنك أنت الوحى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولينا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا واصقنا علما ينفعنا واسدنا علما حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلنا إلى الصبح من الفجر الصديق للإسفار الأعلى وهي الوسطى نعم وإنما توسط الوقت بلا آذاء من يصف نعم كنا نتكلم عن, عن الأدلة المتعلقة بالعشاء وقلنا إن من الأدلة على الدالة على وقت العشاء حديث جابر رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال, رسول الله الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر ويصلي العصر والشمس بيضاء وفي رواية في الشمس نقية ويصلي المغرب إذا وجبت ويصلي العشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل إذا راهم مجتمعوا عجل وإذا راهم تأخروا أبطأ والصبحة كان النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلونها بغلس وكذلك منها إلى حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ورقض الناس وذنما خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أنا على امتي أمتي وكذلك الحديث أنس عند الشيخين قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى صلي لما خرج فقال قد صلى الناس وناموا وإنكم في صلاة, صلاة من تغرتمها وإنكم في صلاة من تغرتمها قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليله إذن وكذلك حديث أبي سعيد عند أحمد وعيره قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء ليلا حتى ذهب نحو من شطر الليل جاء فصلى وقال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاشعهم إنكم في صلاة منذ التراثمها ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وسقم السقيم وحاجة الحاجة لأخرتها إلى نصف الليل إذن هذه الأحاديث فيما يتعلق بوقت العشاء و. من مباحث العشاء كراهه السمر بعدها والنوم قبلها وهذه الكراهه متفق على أصلها ومحلها إذا لم تدعو الضرورة للنوم أو لم يكن الحديث حديثا شرعية. لم يكن حديثا شرعيا ولم يكن لغرض شرعيا والدليل على ذلك هذا بتم حديث أبي بردة الإسلامي رضي الله عنه عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن تؤخر العشاء التي يدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وحديث بن ماجه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السماء بعد الإشاء جدب لنا أين هنا عن السماء بعد الإشاء ولكن في حديث عمر عند أحمد وغيره قال جاء رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة وأنا معه في الأمر من أمور المسلمين في الأمر من أمور المسلمين فالحديث يدل على أن السمر إذا كانت في أمر من الأمم المسلمين بعد الأشياء ليس مكروه وكذلك حديث بن عباس رضي الله عنه عند مسلم قال بدت عند خالتي بيمونة وكانت ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم منام هم مرقات فذل هذا كذلك على أن الحديث معاليه لأنه لغرض الشرعي ليس مكروه وبالنسبة ل الاسم اسمها العشاء و وهذا الاسم ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله على سبيل العتم ولهذا في حديث حديث عبد الله بن موفد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم لا عرابوا على اسم صلاتكم العشاء وكانوا يدعونها العتم الحديث صحيح أخرجه الشيخان <أخذر> نعم <أه> قال للصبحي من الفجر الصادق للإسفال الأعلى وهي الوسطى. وللصبحي من الفجر الصادق للإسفال الأعلى وهي الوسطى. الصبح وقتها من الفجر الصادق، والفجر الصادق هو المستطيل للمستطيل. الفجر الضوء المستطيل مستطيل في الأفقي على أول فجر الصادق. أما هذا المستطير في الأفق كان كذا بالسحان فهو الفجر الكاذب. إذا الصبح وقتها من الفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى. إسفار الأعلى هو قبل ظهور الشمس بقليل. ظهور الشمس بقليل. وهذا طبعا عند ابن قاسم في رواة ابن ابن في عن مالك أن وقت المختار يمتد من الصداع الفجري. الصادق إلى الإسفار العلاء، وهو رواية عند الإمام أحمد، وخالفهم جماهير العلماء قالوا الصبح لا ضرورة له، وإنما وقتها من الصداع الفجري إلى طلوع قرن الشمس، وهذا يدل عليه حديث ابن عمر عند مسلم الذي غيره ولكن هذا هو الوقت وما بداية الوقت لان الدالة عليها كثيرة بها بين العلماء أجمع العلماء على أن بداية وقت الصبح هو صداع الفجر الصادق بزوغ الفجر الصادق طلوع الفجر الصادق هذا أجمع العلماء على أنه هو بداية وقت الصبح ولم يختلف في نهاية وقته إلا ما كان من روايه ابن القاسم عن مالك والرواية التي ذكرنا عن أحمد بينما ذهب جماهير الفقهاء إلى أن نهاية وقت الصبح كذلك هي طلوع الشمس طلوع قرن الشمس الأول ولكن اختلفوا في الوقت المختار لصلاتها يعني من الوقت المختار الممتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أي أجزاء هذا الوقت المختار أفضل اختلفوا أي الأجزاء أفضل هل الأفضل التغليس بالصبح أو الأفضل التسفير بها الإسفار بها فذهب الجمهور إلى أن الأفضل هو التغلس واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينقلبن إلى أهدهن صل مع صلهم تلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى أهدهن ما يعرفهن أحد من الغالس فرؤية البخاري لا يعرف بعضهن بعضا مشدة الغالس وكذلك من هذه الأحاديث حديث أنسي رضي الله عنه عند الشيخين قال قلت لزيد كم كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبح قال قدر ثلاثين وكذلك من تلك الأحاديث حديث من رضي الله عنه عند الشيخين قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة في غير ميقاتها إلا إلا أنه جمع المغرب والعشاء في جمع وصل الصبح يومين قبل من وقتها، وفي روايته قبل قبل قبل وقتها بغلس، قبل وقتها بغلس، وكذلك حديث عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود عند البخاري. قال كنا مع عبدالله بن مسعود يعني في الحج فنزل بالمزدلفة فصلى المغرب والعشاء كل منهما بألان وإقامة وتعشى بينهما ثم صلى الصبح و. القائد يقول طلع وقائد يقول طلع وقائد يقول لم يطلع ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاتين إن الصلاتين يعني العشاء والمغرب أزيحتا عن وقتهما في هذا الوقت في في مزدلف، وإن الناس إن الناس لا لا لا لا لن يبرعوا أو لا يبلغون الجمعة حتى تفوت صلاة المغرب، وأما الصبح فكان يصليها في هذه الساعة أو كما قال عبد الرحمن بن يزيد. من الاحاديث التي تشهد ل ابي حنيفه حديث رافع بن خديجه رضي الله عنه عند الخمسه صح والترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفرو بالصبح فانه أعظم للعشر اسفرو بالصبح فإنه أعظم للأشر ومن الأحاديث كذلك الدالة عليه حديث أبي موسى الأنصاري عند أبي داود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس ثم أسفر بها مرة ثم لم يزل بعد ذلك لم يزل يصليها بغلس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر هذا الحديث ممكن يظل الجمهور أن يستدل به لكن فيه أصل الإسفار فقط لكنه هو أوجه من مذهب الجمهور وكذلك منها إلى حديث حديث أبي الربيع عند أحمد وغيره قال صل بناء بنا ابن عمر فقلت له ما لك تصلي أحيانا بغلس وأحيانا تشفر فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أريد أن أحب أن أصلي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك حديثة معاذ جبل عند البعض في شرح السنة وعند بقي بن مخلد في مصنفه قال إنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي لمن وأمره أن يغلس في الصبح في الشتاء وأن يسر به في الصيف وعلل ذلك بقوله إن الناس ينامون وإن ليادي الصيف قصيرة فأمهلهم حتى يدركوا إذا كان الصيف فأسفر بالصبح وأمهلهم حتى أدركوا إذا كان الشتاء فغلس وقرأ بالصبح بسورة طويلة ولا تم الناس وأصح المذاهب هو الجمهور وأما الإسفار في هاي الحادث محمول كما هو واضح من حديث معاذ بن جبل محمول على العوارض الليالي المقمرة بعدين يسفر حتى يتأكد من الصبح وفي الصيف إذا كان الناس لا ينتبهون إلا متأخرين بعدين يسفر حتى يدرك الناس الصلاة وإذا حصل غيم بعدين يسفر حتى يتأكد من الصبح وهكذا أنا الإسفار محمول على العوارض والأصل هو التغليس وعلى هذا في هذا هو الأقوى نعم شيخنا المقصود بالإسفار هل الإطالة في القراءة أم الانتظار حتى الإسفار تنتهي؟ لا لا المقصود بالإسفار هو الانتظار حتى الإسفار حتى حتى يتضح الصوح انتظارا كبيرا لا يبدأ الصلاة إلا بعد أن يتضح الوقت وللصبح من الفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى وهي الوسطى وهي الوسطى وقال إن الصبح هي الوسطى وذلك لأن الصبح يشق على الناس حضورها حضور حضورها يشق على الناس حضورها ولهذا في حديث أبيه وعلى تعالى الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء لست بقوق لسته لو يعلمون الناس ما في النداء وصف في الأول ولا يجدون إلا يستهموا عليه لستهم ولو يعلمون ما في التهجير لا, لا أتوه. ولو يعلمون ما في التهجير لا لا, لا, لا ولو يعلمون ولو يعلمون ما في العتمة والعشاء لائتهما ولو حابه ولو يعلمون ما في العتمة والعشاء ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لائتهما ولو حابه فهي يدل على اهميه الصبح وكذلك في حديث مسلم ان صلاه الصبح في الجماعة تعدل قيام ليلته وصلاة العشاء في الجماعة تعدل قيام نصف ليلة فعلى هذا ذهب الطائفة من العلماء إلى أن الصلاة المذكرة في قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وهي المذكرة في قوله فسبحان الله حين تسونا وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرونك في سورة الروم هذه الصلاة قال بعض العلماء ومنهم رواية ابن قاسم عن مالك أنها هي الصلاة الوسطى وقال الطائفة من العلماء إنها صلاة الظهر واستدلوا بحديث زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وعيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن أن تكن صلاة من الصلوات أشد على أصحابه من صلاة الظهر فنزل قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم لله قائتي وكذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند رحمه وغيره قال هي صلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير يصلي الظهر بالهجير ف وكان لا, لا يكون معه إلا الصف أو الصفاء وكان الناس في قائلتهم وتجاراتهم فنزل قول الله تبارك وتعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوصلاة وقموا الله قانتهم وقال جماعة من علماء إنها العشاء لما ذكرنا في أهمية حضورها في الصلاة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ان اثقل الصلاه على كما حديث الشيخين ايضا ان اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الصبح وقالت جماعه من العلماء وهو ارجح الاقوال إنها العصر واستدل بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي رواية عند مسلم شعلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى الشمس وحديث علي رضي الله عنه عند احمد قال كنا نراها صلاة الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر حديث من مسعود كذلك عند مسلم قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يوم الخندق حتى احمرت الشمس او فقال ملئ الله قبورهم واجوافهم وقال حش حشى الله قبورهم واجوافهم نارا شغلونا عن الصلاه الصلاه الوسطى حتى شغلونا عن الصلاه الوسطى ملئ الله قبورهم وقال حش الله قبورهم نارا عن الصلاة. الوسطى صلاة العصر وكذلك حديث المسعود عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الوسطى هي صلاه العصر وكذلك حديث ثمره بن جندب عند الترمذي وصححه وعند احمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى هي صلاه العصر وفي روايه احمد قال نزل القرآن الله تبارك وتعالى. هذا حديث مسعود، حديث سماة بن جندب رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى هي الصلاة العصر. وفي رواية أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسماها لنا قال هي الصلاة العصر. كذلك حديث براء بن عاز بن رضي الله عنه عند الشيخين قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة العصر فقرعنا ما شاء الله من نسخت فأنزل الله قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل إذا هي العصر قال قلت لك كيف نزلت وكيف نسخ الله الله وكذلك من الحديث الدال على ذلك حديث ابن عمر عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما أترأ أو أهله وماله وتأترأ أهله وماله و وكذلك حديث, عائشة حديث أبي يونس عن عائشة رضي الله عنه مسلم قال هو مولا عائشة قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا, مصحفاً لما قالت إذا بلغت هذه الآية فآلني فلما بلغتها آلتها فقالت أكتب حافظوا على الصلوات فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العصر وقوموا لله قالت قالت سمتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذه الأحاديث تدل على قوة مذهب من قال بأنها صلاة العصر نعم والميت وقت وسط الوقت بلا اداء لم يعص الا أن يظن الموت وان مات وسط الوقت بلا اداء لم يعص الا ان يظن الموت لان الوقت موسع الوقت مخير فيه هذا الوقت مخير فيه زمان وسطه لا يعص بذلك الا اذا ظن لأنه إذا ون الموت يكون مفرطا لأنه قادر على الأداء قبل فوات الأوان قبل فوات الأوان فإذا ون الموت كالراكب على البحر إلى جاءت الرياح العاصفة وكالواقف في صف سليس يقف في صف الجهاد في سبيل الله إذا ون الموت فيجب في عليه أن يصليها قبل أن يحال بينه وبينها ولكن إذا لم يظن الموت لا يعصي إذا مات قبل أدائها إذا أخرها إلى آخر وقت مختار ومات قبل أدائها نعم الأفضل لفذ تقديمها مطلقا والأفضل لفذ تقديمها مطلقا وتقدموا الصلاة اختلفوا فيه فذهب الطائفة من العلماء إلى أن الصلاة على في أول الوقت المختار إلى أن الصلاة في أول الوقت المختار أفضل مطلقا للفرد والجماعة سدلوا بحديث مسعود رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل اعمال ارض دول قال الصلاة مسلم قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا أي لم يرسل شكوانا و ذهبت طائفة من العلماء، وهذه الطائفة، لهذا طائفة من العلماء، إلى إلى إلى أن ومنها منها هذه الرواية عن القاسم، إلى أن الفذ جمعت بين الأحاديث، وهناك أحاديث هذه أحاديث تدل على استحباب تقديم الصلاة في أول وقت مختار، لكن في أحاديث كذلك أخرى. تدل على التأخير منها حديث حديث متعلقه بالعشاء تأخير العشاء التي رأينا منها حديث ببغضة الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب تأخير العشاء والحديث التي رأيناها التي تدل على تأخير العشاء ثم أيضا هناك حديث تدل على تاخير الظهر و هذه الحديث منها حديث انس رضي الله عنه حديث أنسي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت إذا كانت أيام الشتاء يصلي الظهر وما ندري أما ذهب من النهار أكثره أو يجب منه أما ذهب من هو أكثر هو هو هو هو هو هو هو هو هو عند هو وغيره. وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هو هو هو الله هو الله هو يا كان الحر أبرد أبرد بالصلاة إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل كان برد عجل كأنك حديثه بهريرة رضي الله عنه عند الشيخين الشيخ نعم, شيخي. نعم. حديث بهريرة رضي الله عنه كذلك عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وكذلك حديث أبي ذر عند مسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأراد المؤذن أن يؤذن فقال, له رسول, الله صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من في جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا في ولكن أيضا عندنا حديث جابر بن سامورة يدل على التبكير بالصلاة عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس أي إذا زالت فهذه الأحاديث تدل تدل بعضها على التبكير وبعضها يدل على إبراد الظهر وبعضها يدل على تعجيل العشاء وبعضها يدل على آه تعجيل تأخيرها وبعضها كذلك بعض الأحاديث التي ترينها في الصبح بعضها يدل على على سباب الإسفار والله يدل على تغليس، فعلى هذا هناك ثلاث مذاهب: مذهب بالتعجيل مطلقا وستقل بأحاديث التعجيل وبعموماته كقول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخالق السابقون السابقون أولئك المقربون سابقوا إلى معفزة من ربك والمذهب الثاني هو مذهب الذي قال بتفصيل بالنسبة فرق بين الفرد والجماعة فقالوا مذهب القاسم وجماعة العلماء قال بالنسبة للفرد تندب في أول الوقت مطلقا وبالنسبة للجماعة تؤخرها رجاء لزيادة عدد الجماعة والمذهب الثالث وهو مذهب جماهير العلماء أن الصلاة العشاء الصلاة العشاء يستحب تأخيرها ما لم يضر ذلك بالمصلين وصلاة الظهر في الحر يستحب تأخيرها وفي البرد لا يستحب ذلك وصلاة الصبحي يستحب التغليس بها إذن هذا هو مذهب جماهر العلماء وهو الأقوى لأنه حمل الأحاديث على ظاهرها جماع بأن الأحاديث بحمل كل الأحاديث على ظاهرها فالأحاديث التي فيها التعجيب وهذا مصرخ به في حديث جابر عند الشيخين محمولة على خوف الإضرار بالناس والأحادث التي فيها التأخير بالنسبة للعشاء وبالنسبة للظهر في الحر هي الأصل نعم هل مذهب الجمهور جماعة بين الأدلة نعم جماعة بين الأدلة نعم والأفضل لفذ تقديمها مطلقة وعلى جماعات آخرة <تصفيق> والأفضل للفذي تقديمها اللي هي هو نحن عن الظهر خاصة قالوا الأفضل للفذي تقديمها اللي هي الظهر في أول وقت فهنا المختصر هنا صار المختصر هنا اللي هو خليج جمع بين أحاديث المتعلقة بالتبكير في الظهر والأحاديث المتعلقة بتأخير الظهر جمع بينها على أساس أن هذه الأحاديث المتعلقة بالتبكير للفذي ولا واحدة متعلقة بالتأخير للجماعة، يتكلم عن الظهر خاصة. لكن شيخنا وهي الوسطاء، وإنما توصف الوقت بلا ألا إن لم يصيرنا يظن الموت، والأفضل للفدين تقديمها مطلع. مع أنه الأول أن لا كربذر، والأولان يذكر هذا الكلام أن أن يعرضه. أه. لا لا لا لكنه رجع إليه. جميع لكن, لكن, لكن الظهر هنا هي التي سيبين فيها استحباب التاخير بالنسبه للجماعه الظهر. الظهر هي التي سيظهر فيها التفصيل أما أما الصبح كما قلنا لدى الجمهور أن الأفضل هو التغليس لا في أن الأفضل هو أول وقتها لأنه عند جماعة من العلماء أنها لا مختار لها أصلاً لا لا لا أن وقتها ضيق أن أنها يعني لا, لا لا وقت واسع لها أنها ليست من الأوقات الموصلة وبالنسبة لل وبالنسبة للعصر لا خلافة أيضاً في ندبية تعشيرها. لذاك لا خلاف فيها عند العلماء بقية فقط الظهر الأشهر بقية فقط الظهر الأشهر هو هناس يتكلم عن الظهر نعم عند الكلام سيدك لا, لا. على هذه ال العبارة سيدي كلام الظهر نعم هي و على جماعات آخره وعلى جماعات آخره معناها آخرة الوقت المختار بالنسبة لجماعة وذلك طلبا جماعه في المسجد طلبا في المسجد طالبا لزياده اعداد الجماعه ورفقا بالناس حتى يدركوا الصلاه وحملا كما قلنا جمعا بين الاحاديث الاحاديث التي فيها الإبراد بالظهر حملها على الجماعه نعم تقديم غير الظهر وتاخيرها لربع القامه نعم. وللجماعه تقديم غير الظهر نعم تقديم غير الظهر معناها وين تقول تقديم غير الظهر. عناها غير الظهر. كذلك تندب تندبو لغير جماعتين يقدمها أن تقدم الله. ووووو كل كل الكلام الرقى. والأفضل لفذي تقديمها مطلقة. وعلى جماعة أخرى. ولجماعة تقديم غالبا. ولجماعة يندب تقديم غير الظهر. أو ما ما يصح يقوله هو الأفضل. <تصفيق> نعم هو الأفضل طبعا هو الأفضل الأفضل الجماعة تقديمه غير الظهر أنا الأفضل الجماعة أن تقدم الصبحة وأن تقدم العصرة وأن تقدم المغرب وأن تقدم الأشر أما الله الأفضل لها أن تتأخره وها تنسى كل حديث لحديث الوالد في البعض نعم. اللي كان له لوجود الحرب. ليوجد إيه نعم, نعم. نعم. لفقه من مصلين نعم, نعم. ولجماعة القديم وغير الظوري وتأخيرها لربع إقامة وتأخيرها لربع إقامة معناها قدرة تأخير يجوز أن تؤخرها هالجماعة لآخر الوقت لكن الذي الأفضل لها أن تؤخرها لربع إقامة لربع إقامة أنا حتى يذهب ربع قامة ولا ولا قائل له لا أربع منها. مم. لأن الظهر آخر وقته هو نهاية القامة الأولى. إذا يذهب ربع قامة الأولى بعد ظل الزوال طبعاً. وتأخير هذه القامة الضمير يعود على صراط الظهر. على صراط الله. نعم. ويزال لشدة الحرب. ويزداد هذا الربع لشدة الحرب. إذا اجتهد الحرب. تزيدها التأخير عن ربع القام وعنها أفضل في الظهر أن تؤخر في كل الأزمنة لربع القام فإذا اشتد الحر يزيد التأخير <تصفيق> نعم ويزال لشدة الحر وفيها لذب تأخير العشاء قليلا وفيها وفي المدونة يندو تأخير العشاء قليلا في المدونة أن تأخر الاشياء قليلاً لجماعتي يندب. وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه لم و... ولو وقعت فيه. نعم وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه لأن القاعدة الفقهية لا عبرتها بالظن لبين خطاها. إن شك في دغ... إن شك في وقوعها في, في... في... في... إلا... إلا شك في وقوعها في الوقت إذا تبين أنها لم تقع فيه قطعا باطلة لماذا؟ لأنه لا عبرتك بالظن البين خطأه و هذا إذا ظن إذا ظن أنه أداء في الوقت وتبين أنها ليست في الوقت أما إذا شك أن شك في دخول الوقت فأصلاً لا يجوز له أن يصلي، فإذا صلى وتبيّن أنها وقعت في الوقت لا تجزي، لأنه أداها وهو يعتقد أنه مؤدي لها خارج الوقت. شك نعم. شك نعم. إذا وإن باب أحرار إذا ونأو تأقنا. نعم. نعم. نعم. لا وكان يعني لا. العبادات المل... مبنية على اليقين. مبنية على اليقين، وثم أنها هي متعلقة بزوال الشمس. فزوال الشمس هو سبب، و... وهذا السبب سبب الوجوب. فإذا لم يحصل سبب الوجوب لا لا يحصل الوجوب. وما دام الوجوب لم يحصل فلا يمكن أن لا أقول أنك لا أقول لأن... لأن الوجوب لم يحصل بعد. <الاشتراك> هي لم تترتب في الذمه السبب الذي اذا وجد سبب تماما السبب الذي اذا وجد سبب الذي وجد الذي وجد الذي اذا وجد آه، ونقول الذي إذا وجد يوجد، السبب وجد الذي وجد، وجد سبب الذي وجد وجد سبب الذي وجد وجد وجد حكمه. وحكومه وإن فقد نعم طيب <تصفيق> لما قال تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع قامة ويزاد لشدة الحر وفيها مذبة اخير العشاء قليلا وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح والضروري بعد المختار الضروري عند جمهور العلماء أن هذه الصلوات لها ضروري واختلف في الصبح والمغرب وعند داود الظاهر وجماعة من العلماء أن الصلوات لا ضروري لها والضروري مقصود به الأوقات التي يجوز أن يؤخر لها أهل العالم نعم الضروري وهو لا. بالنسبة للصبح الضروري بعد المختار في الصبح للطلوعي في الصبح. معناها من الإسفار إلى إلى طلوع الشمس بالنسبة للصبح نعم. في الظهرين ولغروبه في الظهرين. يمتد بالنسبة للظهر يمتد من بداية القامة الثانية إلى غروب الشمس وبالنسبة للعصر يمتد من وقت صيرورة الظل ظل كل شيء مثله إلى الغروب أو من وقت ديسفرار إلى الغروب على الخلاف الذي رأيناه في نهاية وقت العصر وقت الظهر طبعا فيه خلاف كذلك في, في نهايته لأن لكن مذهب الجمهور أن وقت الظهر ينتهي بنهاية القامة الأولى ومذهب أبي حنيفة أنه ينتهي بنهاية القمر الثاني، ثانٍ. ولكن وبل إن طاعوس ذهب إلى أن نهايته الغروب، ها وقت الله. لكن الصحيح هو ماذا الجمهور؟ رواه النبي إذا سدل بحديث عند البخاري، سدل بمفهومه إنما بقائكم فيما سبق من من الدوام، كما بين صلاتي. الظهر يسالك صلاه العصر إلى صلاة يسالك صلاه الله يسالك ان الله يسالك صلاه الله يسالك صلاه ويجوز تأخير الصلاة لوقت الضروري للطبيب مثلا الذي يقوم بعملية مؤقدة لا يستطيع أن يخرج منها قبل الوقت الضروري فهذا يجوز له أن يؤخر الوقت الضروري يجوز أن يؤخر, أن يؤخر الصلاة لوقت الضروري من كانوا مشتغلين في إنقاذ غريق مشتغلين في إطفاء حريق معناه أهل العذار أهل العذار عنهم أهل العذار سريع أهل العذار سريع هنا ولغروب في الظهرين وتأخير إلى الوقت الضروري اختلاف العلماء فيه من أخر الصلاة اختيارا إلى الوقت الضروري بعضهم قال بالحرمة وبعضهم قال بالكراهة و قال إن من أخر الصلاة إلى الوقت الضروري فعل فعلا مكرهها فقط ولم يفعل فعلا الحرام هذا غير المعظم هذا غير معلوم. من فعلها اختيارا وبعضهم قال هذا حرام مم. نعم وللفجر في الإشاءين وللفجر في الإشاءين كذلك مختأ ضروري المغرب يمتد من نهاية وقته إذا قلنا أبي أن نهاية وقته من من غروب الشفق يمتد من غروب الشفق إلى الصبح ويمتد ضروري العشاء إذا قلنا إن نهاية نصف الليل يمتد من نصف الليل إلى طلوع الفجر طلوع الفجر كل من ما يمتد إلى طلوع الفجر لكن ما لكن المختار بالنسبة للمربي ينتهي بغياب الشفاء والمختار بالنسبة للإشاء على الصحيح ينتهي بنصف الليل ويمتد كل منهما إلى طلوع الفجر نعم وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل وعنى من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح كما في حديث بيوراية عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك رقعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وفي رواية البخاري من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك سجدة في رواية البخاري من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى أو ليتمها بأخرى ومن أدرك ركعة من سجدة من, من, من, من العصر قبل أن تغرب الشمس فأتي يتمها بأخرى أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن بعض علماء قالوا ومنهم الإمام أحمد بن قال من أدرك تكبيرة قبل أن تغرب الشمس أو قبل أن تطلع قد أدرك الصلاة واستدل بحديث عائشة عند مسلم وفيه أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من الصبح أو من العصر قبل أن تطلع الشمس وقبل أن تغرب فقد أدرك الصبح والعصر هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وتنركو فيه الصبح ركعتين هذا ضروري ال ال ال الظمين هنالا الضروري ضروري معهم هي ضرورية كما قلنا لنا من أدرك ركعة قبل غروب الشمس ذاك هو الضروري للظهرين ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس ذاك هو ضروري للصبح وتنركو فيه الصبح ركعتين لا أقل والكل أداه والكل أداء. أنا أنه إذا أدرك ركعته قبل الصبح قبل أن تطلع الشمس فصلته هو أداء. كلها. أنا الركعة التي فعل بعد طلوع الشمس أداء. لأنه بد لأنه دخل د لأنه أدرك الصلاة بمجرب أقعد ركعة. وكذلك عند أحمد أنه إذا أدرك سجدة أدرك تكبر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فصلته هو أداء. نعم. كم هو الحال في الوقت المختار؟ كما الوقت الصلاة في الضروري اداء لا قضاء لا. الصلاة في الضروري أداء لا قضاء عن نعم عن إذا أدرك من الضروري ما يصلي فيه أربع ركعات، أربع صلي في الظهر أربع ركعات ويصلي ركعة العصر، فقد أدرك الظهرين أداء. الإنسان كان نائما، فأدرك من الوقت الضروري ما يصلي فيه الظهر أربع ركعات ويصلي العصر ويصلي من العصر ركعة، فقد أدرك الجميع. أنا نؤدر الجميع. وكذلك بالنسبة للصبح، ما بالنسبة للعشائي. من كان نائما ولم يستيقظ حتى قبل طلوع الفجر بما صلى فيه ثلاث ركعات للمغرب ثم ركع العشاء فقد أدى الصلاتين أدركهما أداء خذ أدركهما أداء لا للآخرة لا للآخرة معناها لا لا نحسب الآخرة لأن الآخرة لا حسبنا بها نقول في العشاءين بأنه لا بد من خمس ركعات بينما في العشاءين يكفي أربع ركعات لإدراك الصلاتين معا لكن في الظهرين لا بد من خمس ركعات لأن صلاة العصر صلاه الظهر عددهما واحد دم. والظهران والعشاءان بفضل ركعتين عن الأولى الاخيره بفضل ركعة عن الصلاة الأولى للصلاة الأخيرة, الأخيرة. نحن نصل للصلاة الأولى كاملة ثم إذا فضلت ركعة قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر فقد أدركنا الصلاتين أداء نعم أن إذا صلينا الظهر أربعة ركعات وأدركنا ركعة فقد فضلينا من الوقت الضغط نعم. نعم كذلك كذلك الإشارة كحاضر سافر وقادي كحاضر السافر الحاضر إذا سافر وما زال من الوقت الضروري قدرا يصلي فيه أربع أربع ركعات خمس ركعات بالنسبة للظهر ما زال من الوقت الضروري القدر الذي يصلي فيه خمس ركعات لكنه نسي الصلاة فعندما خرج وقت الصلاة تذكر الصلاة فإنه صليها حضري لأنه أدرك في الحضري القدر الذي يوجب عليه الصلاة حضرية فإذا نسيها حتى خرج وقت صلى حضرية وكذلك بالنسبة لصلاة العشاءين العشاء إذا أدرك قبل الصبح سافر قبل الصبح بما يصلي فيه أربع ركعات وكان ناسيا لصلافين ما تذكرهما بعد ذلك فإنه يصليهما حضريتين صلي بعض العشاء حضرية دائما يستوي في الحضر والسفق وكذلك المسافر الذي قدم قدما فوصل وما زال أخر الصلاة وصل وما زال من الوقت الضروري القدر الذي يصلي فيه لا العكس أنا قلت لك العكس إذا سافر المسافر وما زال من الوقت الضروري القدر الذي يصلي فيه خمس ركعات من الظهرين فالصلاة في لمته سفرية لا حضرية لم يتذكرها إلا بعد انقضاع الوقت يصليها سفرية لأنه أدرك في السفر أدرك في السفر ما يكفي لأدائها إذا سافر لا إذا سافر إذا سافر وما زال من الوقت القدر الذي يصلي فيه فقط 3 ركعات 3 ركعات فقط ثلاث ركعات ثلاث ركعات فإنه يصليها سفري فإنه تكون في لمته سفري وكذلك إذا سافر وما زال من الوقت القدر اللي قبل الصبح القدر الذي يصلي فيه أربع ركعات يصل العشاء كذلك سفري. تكون في ذمته سفري. أما إذا قديم من السفر وما زال من الوقت من وقت الظهرين قدر ما يصلي فيه خمس ركعات فإنه يصليها حضري. يصليها حضريته. وإذا أيضا قديم من السفر وما زال من الوقت قدر لا يصلي فيه أربع ركعات فإنه يصلي العشاء كذلك حضريته. بنا أنو إذا سافر. لا سافر من مكان الذي كان فيه وخرج من ضواحي المدينة وما زال هناك من الوقت ما يكفي لثلاث ركعات من نسبة للظهرين فهي في ذمته سفري فقد ترتبت عليه سفري وإذا سافر وما زال من الوقت قدر ما يصلي فيه أربع ركعات من الوقت الضروري فقد ترتبت صلاته في دمته سفري. والعكس إذا جاء من السفر وما زالت من, من الضروري للظهرين خمس ركعات ترتبت, في ترتبت عليه حضري. وإذا قدم أيضا وما زال من الوقت الضروري بالنسبة للعشائين أربع ركعات يصليها كذلك حضري. مثلا لو وجب لو وجب عليه ص وجب صلاة الظهر. وجبت عليه صلاة مسجد في مدينة ألف، أيوة. ولم يصلي عليه، نعم، ما صلى، ما صلى، ثم سافر إلى مدينة باء، نعم، ووصل إلى مدينة باء وبقي من الوقت ما يكفي لأدائي، ثلاث ركعات، ثلاث رك أربع ركعات، ثلاث ركعات، حتى قبل الوصول إلى مدينة باء ومجرد يخرج من نعم. المدينة ويجري عليه حكم السفر إذا كان مثلا خرج الآن خرج من هنا من رأس الخيمة. فعندما بلغ حدود رأس الخيمة نظرت إلى المغرب يحول بينه وبينه ثلاث ركعات فقط ثلاث ركعات وهو لم يصلي الظهر والعصر يصلي هما سذريته يقصر. يقصر وإذا كان من الوقت مايك فيه خمس ركعات يقصر وانا باب أولى, أولى. ثلاث ركعات فأعلى و وإذا كان من الوقت ما يفي لقعته فقط لا يو... تكون تكون الظهر حضارية في دمتي حضارية والعصر سفرية والعصر سفرية إيه نعم نعم أو إذا خرج الوقت من الكلية يعني لم يذكر بعد خارج الخطوط كلية تكون في دمتي حضارية حضارية إيه نعم وكذلك بالنسبة اللي... العكس نسبة للقادم نعم نسبة القادم نعم. أي نعم إذا وجبت عليه وهو مسافر ثم لم يصلي حتى وصل إلى مدينة إقامته ايوه تكون في دمتي سفري نفس التفصيل يعني نفس التفصيل إذا إذا... نفس التفصيل نفس التفصيل وكذلك بالنسبة للحائض إذا انقطع عنها حيضها وما زال من الوقت القدر الذي يكفي لصلاة خمس ركعات